اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها وطمأنوا بها والذينهم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 الناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر وكأن لم, لم يدعنا إلى ضر مس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسولهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثمّ جعلناكم خلاء ففي الأرض من بعدهم من بعدهم لننظر كيف تعملون.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 واحدها فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لو لا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرّاء مسّتهم إذا لهم مكروه إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن وسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كونتم في الفلك وجرين به بريح طيبة وَجَرَيْنَا بِهِمْ بِرِيحٍ قِيلَتْ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لِئَنَّا أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَ لِلشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أنجهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع على الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزيّنت وزيّنت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل اولائك اصحاب الجنه هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله وترهقهم ذلتم ما لهم ما لهم من الله من عاصم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 ويخرج الميت من الحي، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْضَلَالَ فَأَنَا تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّ كَلِمَةٌ ربك عَلَى الَّذِينَ فَسَقُونَ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأن تفكون شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق يَهْدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمَن أم لَا يَهْدِي إلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ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 لا يؤمن به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 اداد الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستن بانك قل اي وربي انه له قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لاقتدت به واسر الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط و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 ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا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 إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْبِطُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عمل وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنِ الرَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ في فِي الْأَرْضِ ولا في السماء وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم إن العزة لله جميعاً هو العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء هي يتبعون إلا قن وانهم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يخلحون متاعون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَقَدْ عليهم عَلَيْهِمْ نَذَ أَنُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي بآيات إِنْ كَانَ الله عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي لِآيَاتِ اللَّهِ لا يكن تَوَلَّى فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ ما سألتكم من أجر إن أجره إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ونمعه في الفلك وجعلناهم خلاص وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. تَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ موسى بآياتنا بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عم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 ما جئتم به السحر إن الله سيبطلهم. إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا درية من قومه إلا درية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.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 واجعلوا بيوتكم قبلة واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينة واموالا زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك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 عن آياتنا نغافلون ولقد بوا أن دني إسرائيل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات. ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن قوتم شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق مرّ وَبِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 وإي يمسك الله بضرر فلا كاشف له إلاه وإي يردك بخير فلا رادل فضله يصيب به من يشاء من عباده يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق مرؤوبكم فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل والتابع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين